لاهية قلوبهم وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ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 ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا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 الِهَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ مُّنشَرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم ذِكْرُ ذكر من معي مَنْ من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون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 هذا الذي يذكر آلهتكم وهو بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 أَ وَذِكرَ للِمَُّطينَّذينَ يَخشَوونَ رَبَّّهُ بِالْغويبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعةِ مُشْفِقُون وَهذاَا ذكرُم مُبارََكُنْ أَنْ زَلْناهُ أَفَأَتُم لَم وَلَ قَدَآتَينَا إبَرَهِ مَ رُشْدَهُ مِنْ قَبَلُ وَكُنْ نَّابِهِ عَمِين إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذهِ التَّمثِيلُ الَّتين أَ تُمْ لَهَا عَكِفُون قَاوا وَجَدَنَ أباء أنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قاللَ بَ رَبّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرضِ الذي فَطَرَهُ وَأَنَ على ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدين وَتَ اللَّهِ لَكدًاَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَأَ تُ وَلُّ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 دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وأدخلناه فِي رحمتنا إنه مِنَ الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكننا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان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 وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ان نيمسني يضر وان انت ارحم الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندهم. دِينًا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا كُلٌّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 وَلَتِى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه 119. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 110. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَئ يَععملل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُون فَلَا كُفْرانَ لِلسَعيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُون وَحَرَامُ على قَرْيَةٍ أَهلَكْنَهَا أَهُ لا يَرجعون حتىََّ إذ فُِ حَتَأ جج وَمَا جُجَُهُمْ مِن كلُلِّ حَدَب سِلُون وَقََ رَبَ الْوعْدُ الحَقُّ فَإذَاه شاخِصَةٌ أَبَصَارُ الذيينَ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 لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ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 فإِن تَوََّ فَقُلآذَ تُكُمْ على سَوَاء إِ وَإِن أَدَرِي أَقَبٌ أَ بَعيدُ مَا تُعَدُون إِهُ يَعلَمُجَهْرَ مِنَ القَوْلِ وَيَعللَمُ مَا تَكتُمُون